لنا صيحة الزحف نحن الزناد لهيب الجسارة نهر الجلال لنا صيحة الزحف نحن الزناد لهيب الجسارة نهر الجلال عبير الدماء جراح العلا بريق السيوف في صهيل الجياد لنا غضبة الحقد إن زمجرات, زمجرات ترى الناحة الأرض والأفق مات تمور الأعاصير في روحنا, روحنا وللتأريبين الضلوع اتقا ونحن الأكابر في صمتنا يضج الإباو ويغلي العنا ونحن الأكابر في صمتنا يضج الإباء ويغلي العنا ضمان رحلنا إلى مجدنا لنا من بطولاتنا خير زاد ضمان رحلنا إلى مجدنا لنا من بطولاتنا خير زاد أضل لغزة أحلامها برغم ليالي صاد الشدّه هتفنا بها يا ربيع الهوى لعينيك نرخصن افضل الفوا هتفنا بها يا ربيع الهوى لعينيك نرخصن افضل الفوا وكيف لغزة ان تنحني خضوعا وتلبس ثوب الحداد وابطلها <تحصفي> يصرخ الاعتداد طلائعهم في جحيم الوغى تقود ولا ترتضي أن تقا، طلائعهم في جحيم الوغى تقود ولا ترتضي أن تقا، أيا أمة العرب لا تسأري وللظلم غني لحون الوداء أيا أمة العربي لا تثألي وللظلم غني لحون الوداء فلسنا نؤمل في أمة تبيع بطولاتها في المزار طموحاتها يا لذل الرجال صلمنا وشهي الرقاد تغني وترسم للعاشقين عيونا سليما وجيدا سعاد بها لم نؤمل ولم نرتقب وهل يرقب الجمر عون الرما كتبنا مع الله ميثاقنا ومن زاكيات الدماء المداد يمينا سنبقى على عهدنا ولن يرجع العزة إلا الجهاد